بسم الله الرحمن الرحيم إباجا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ إذ قضو أيمنهم تصدوا عن ويأملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على كله. لا يفقهون وإذا رأيتهم تؤجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب متندة سبون كل صيحة عليهم هم لكم رسول الله لوا رؤوسكم ورأيتكم يصدون وهم لفضيله الدكتور محمد من الذين يقولون لا توفقوا على من عند رسول الله حتى يصدف زائن السماوات والأرض ولا يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأوز منها الأبل العز لفضيله <تصفيق> الدكتور الله ومن يفعل ذلك فأناف رب لولا لا الى إلى قريب، فيقول فاستقواه مِنَ الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إِذَا جاء جالوها والله هو بما تعمل